118. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة 119. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم يحبد الله مخلطين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل كتاب والمشركين في نار جهنم خالدين في